اللهم رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التورات والانجيل والفرقان اعوذ بك من شر كل شيء انت اخذ بناصيته